الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين